لقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون سوف يأتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون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 وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِمْ مَلَكٌ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِمْ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولو وَلَقد استُْهْزِاءَ بِرسٍُ مِ قَبللكَ فَحاقَ بَّينَ سَفرِوا مِنهُما كانوا بهِهِ يَسْتهزئون وَلَقدَاسُْْزِاءَ كانوا بههِ يهزئون.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 قل لله قل لله كتب على نفسه الرحمه لاجما عنكم يوم القيامه لا ريب فيه كتب على نفسه الرحمه لاجما عنكم الى يوم لا ريب فيه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 وَإَم سَسكَ اللهَّهُ بِذُْضِ فَل كاشِفَلَهُ إِلَّهُ وَإَم سَسْكَ اللهَّهُ بذُْضِ قَلَ كاشِفَلَهُ إِلَّهُ وَإَم سَسْكَ بِخَيرٍ فَهُوَ عَلى كُِّ شَي قَد وَأَيُّمَا تَسَكَّرَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شهادة قل اي شيء اكبر شهاده قل الله قل الله شهيد بيني وبينكم شهيد بيني وبينكم واوحي الي هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ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 ما تشركون قل انما هو اله واحد وانني بريء مما تشركون الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم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 انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وَإَرَو كلُل آيَةِ ال لا يُؤمنِنُ بِهَا فَإَرَ كلُل آيَةِ لا يُؤمنِنوا بها, بِهَا حتىََّ إِذَا جَاءُكَ يُجَدِلونَكَ يَقولَُّينَ كَفرَُوا إن هذا إِلَّا أَسَاقيرُ الأأَوولين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 وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدلهم ما كانوا يخفون من قبل بَل بَدَلَ لَهُم ما كانوا يَخْفُونَ مِن قَبْل وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَأْنَهُ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَوْ رُدُّوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ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 قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ يَا حَسْرَتَنَا حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا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 واما الحياه الدنيا الا لعب ولهو وما الحياه الدنيا الا لعب ولهو وللداره الاخره خير للذين يتقون افلا تعقلون وللداره الاخره خير للذين تعقلون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 إِهُم لا يُكَذّبُ لَكَ وَلَِ الظَّارِمِ لَ بآياتِ اللهه يَجَهَدُون وَلَقَدْ كُدذبَ رسُلُ مِ قَبلكَ فَصَظَروا عَ مَا كُذّبُ وَأُذُ حتىَ أَتهُم نَصناَا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 وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّذِيرِ الْمُرْسَلِينَ وَإِن كَانَ كِبْرٌ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ لَنَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ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 ِكَ لا يَعنَّرُون وَمَا مِندَ ت فيِي الأبِْ وَلاَا طَائِر يَطيرُ بِجَنَاحَيهِ إِللا إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ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 مَن يَشَأْ إِلَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اغير الله تدعون ان كنتم صادقين اغير الله تدعون ان كنتم صادقين بل اياه تدعون بل إياه تدعون بلْإهُ تدُعونَ فَيَكْشِف م تدعون إليهِ إشأَوَةً سونَ ماَا تُشكُون بلْإّهُ تدرونَ فيَكشِف ما, ما تُشكُون وََقَدَ أَرسَلْنا إِلَ أُمَ مِِّ قَبْنِكَ فَأَخَذناهُم وَرقَدَ أَرسَلْنا إِلَ أُمَ مِِ قَدْنِكَ فَأَخَذناهُم فَأَخَذْناهُم بِالْبَنْسَِ وَالضَّروَّ إِلَ عَهُم اَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون قل ارايتم ان اتاكم عذاب الله بغته او جهره هل يهلك الا القوم الظالمون قُْ الأررائيتَكُم إ تكُم ماذاب اللهِ بَْتَة أَو جَهرَةً هلل يهُلَكُ إِلَّاقَومُ الظالمونون وَماَا نُرسِنمُررسَلينَ إللاا مُبَششرينَ وَمُذِرين وَماَا نُرسِنمُررسَلينَ فَمَن آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ فَمَن آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يمسهم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ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 ولا اعلم الغيب ولا أقول لكم اني ملك ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع إلا ما يوحى إلي ان اتبع ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون, تتفكرون, تتفكرون وانجد به الذين يخافون ان يحشروا إلى ربهم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 ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا أها أولئك من الله عليهم أها أولئك من بيننا أها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 كتب ربكم على نفسه الرحمه كتب على نفسه الرحمه انه من عمل منكم سوءا ان بجهاله ثم تاب من بعده واصلح انه من عمل منكم سوء ان بجهاله ثم تاب من بعده واصلح ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم ثم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 قُل إِنِّي نُهيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُل لَّا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قُل لَّا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ, لا أتبع أهواءكم قَدْ ضَلَلْتُمْ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ قَد ضَلَلْتَ اذا وَما انا من المهتدين قل اني على بينه من ربي وكذبتم به قل اني على بينه ما يعد ما تستعجلون به ما يعد ما تستعجلون به إن الحكمُ إلاا لللا إنِ الحُكم إلاا لللا يقُُّ الحَقَّ وَوهو خَير الفاصين يقُُّ الحَق وَوهو خَيرُ الفاصلين قُأَ عديمَا تَستعجلونَ بهِ لَ قُضَ الأمررُ قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين والله أعلم بالظالمين, والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وَعِيَادُهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ ورقة إِلَّا يَعْلَمُهَا وَمَا تَسْقُطُ مِنْ إِلَّا يَعْلَمُهَا ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ولا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 كَمَا يَدْعَتْكُمْ فِيهِ لِيَقْضَى أَجَلٌ مُسَمًى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى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 تُنْرَدُ إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تضرعا وخفية قُل مَن ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونهُ تضرعاً وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين لئن قُلِلهُ قل يَُججكُم مِنهَا وَمِن كلُلِكَرربٍ ثمَُّا أَنتُم تُشِْكون أُلِللهُ يُونَججكُم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 أَو يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ دَاءَ دَاءٍ بعض انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ وكذب به قومك وَهُوَ الْحَقُّ وكذذبه قومك وهو الحق قل است وعليكم بوكيل قل است وعليكم بوكيل لكل نبئ مستقر وسوف تعلمون لكل نبئ مستقر وسوف تعلمون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 وَإَِّا ينسَكَ الشَّيطانُ فَلاَا تَقَعدُ بعددَِّكْ رَامَعَلقَهُ مِ الظارِمين وَإَِّا وَمَا علىَّينَ يتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِ من شَيُْ وَلكِهذِقَالَ عَهُم يَتَّقُون وَلَا عََّينَ مِنْ خِسَابِهِم مِ شَيْعُ وَلكِهَذِ قَالَ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ إِنَّ تُبْلِغُ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 أولئك الذين أبسلو بما كسبوا أولئك الذين أبسلو بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى اتنا قل انه الله هو الهدى قل انه الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين وامرنا لنسلم لرب العالمين وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَأَن أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي, وهو الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيوْمَ يَقولكُ فَيكُون قَُهُ الحَقق وَيوْمَ يَقولكُ فَكُ قَُهُ الحَقّ وَلَهُ المُلْلكُ يَوْمَ ي فَخُ في الصور وَلَمُلقُ يَوْمَ فَخُ في الصّور عَالمُ الغَيْب والشَّهادَةِ وَوهوحَكمُخَب عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير واذا قال ابراهيم لابيه ازرا اتتخذ اصناما الهه واذا قال ابراهيم لابيه ازرا اتتخذ إِّ أَراكَ وَقَمَكَ فِي ضَلالِ مُبين إِّ أَراكَ وَقَونَكَ فيِي ضَلالٍ مُدين وَكَذَالٍكَ نُر إبِرهِ مَ مَلَكوتَ السمواتِ وَالأَرض وَلَكونَ مِنْ الموقنين. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآكَ كَوْكَبًا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآكَ كَوْكَبًا قَالَ قَالَ هَذَا رَبِّي, قال هذا ربي فلمّا أفل قال لا أحب الآفلين فلمّا أفل قال لا أحب الآفلين فلمّا رأى القمر بازغًا قال هذا ربي فلمّا رأى القمر قال هذا ربي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 فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هذا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هذا فَلََّا أَفَلَتْ قَالَ يَ قَوْمِ إّ ذَرِي أُم مَِّا إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَحَجَّهُ قَوْمُهُ وَهَدَاهُ قَوْمُهُ قَالَا أَتُحَاجُّنَّ فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَ قَالَا أَتُحَاجُّنَّ فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا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 الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون اولئك وَتِللككَ حُجَّتناَ آتَينَا إِبرَهِي مَا عَلَى قَوْمِه وَتِلْلكَ حُجَّتناَا آتَينَا إبْرهِي مَا عَلَى قَوْمِه نَرْرفَع دََرجَاتِ مَنَّ شَ وَإِنَّ رَبَّكَ حَكِيم ليِيم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 كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن دريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون ومن دريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجز المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كلهم من الصالحين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كلهم من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلنا فضلنا على العالمين وَاسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَالْطَّالُوتَ وَكُلًا ضَلَّنَّا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَا مِنْهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ وَجتَدَيْناَاهُم وَهَدَناهُم إلىى صِاصٍِ مستُسْتَقِيم ذَلِكَ هُدَ اللهَّ يَهْد بِهِ مَ شاء مِنْ النبادِه ذَلِكَ هُدَ اللهَّه يَهد بِهِ مَ شاءُ مِن, من بَادِه وَلَوْ أَشرَ قُول حَبِطَ عننهُم ما كانَوا يَعمررُون وَلَوْ أَشْرَنقُوا لَحَبِطَ عَنْهُم ما كَانُوا يَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ فَإ يَكفُغْ بِهَا هاءُولاءِ فَقَدْ وَكَلناَا بِهَا قَوْمَ الَّسُ بِهَا بكافِرين فَإ يَكفُغْ بهَاهاءُولائِثَقدَْ وَكَلناَا أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا قل لا اسالكم عليه اجرا قل اسالكم عليه اجرا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قالوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ اذ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَن أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ قُلْ مَن أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تَبْدُونَها وَتُخْفُونَ كَثِيرًا تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تَبْدُونَها وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ دَرُّهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ دَرُّهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ بَيْنَ يَدَيَّ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ الَّذِي بَيْنَ يديه ولتنذر أم, وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ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 أَلَوْ تَرَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطَةٌ أَيْدِيهِمْ أَلَوْ تَرَأَى الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطَةٌ أيديهم, أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ أَخْرِجُوا أنفسكم الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَمَ نَ الرَّمَعكُم شفَعَ أَكم الذيينَ زَعمتُمْ أنهُم فيِيكُم وَمَا ل الرَمَعكُمْ شفَعَ أَكم الذيينَ زَعمتُم أنهُم فيِيكُ لقد تقطع, لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُم وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ إِنَّ اللَّهَ فَارِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى إِنَّ الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي, الحي, الحي ذلك الله فأنتم تؤفكون ذلك الله فأنتم تؤفكون خالِقُ الاِصباحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا خالِقُ الاِصباحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ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 وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فصلنا قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء وهو الذي أنزل من السماء ماء اخرجنا به نباتا كل شيء فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا فاخرجنا به كل شيء فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا نُخرج مِنْه حَبّ متراكبَمِن النَّخْلِ منِنْ طلعهاقواندانيةُ وجنّات نُخرِرج مننْه حَبًّا وَجَنَّاتٍ مِن أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ وَجَنَّاتٍ مِن أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ انظُرُوا إِلا ثَمَرُهُ إِذَا أَثْمَرَ يَنْعِمُ إِن فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ إِن فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لقوم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 سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ أَن يَكُونَ لَهُ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم لَا إِلَٰهَ خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير لا تدرك الابصار وهو يدرك الابصار هو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من قد جاءكم بصائر من ربكم فَمَنِ ابْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَن عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ وَلَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ وَكَذَلِكَ نُصَدِفُآياتِ وَلَقولُوا دََستْتَ وَلِنُ بَيِّينَهُ لِقَمعَم وَكَذَلكَ إاتبِعم أحيَ إلَكَ مِ الربّكَ ل إه إللا هو وَأَضَ عن المُشكين إاتَّبعنا ولو شاء الله ما اشركوا ولو شاء الله ما اشركوا وما جعلناك عليهم خفيضا وما انت عليهم بوكيل وما جعلناك عليهم, وما عليهم بوكيل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 قُلْ إِ مَآيَةُدَ الله قُلْ إِ مَآيَةُدَ اللهَّ وَماَا يُشعركُم أنه إذ جَأَت لا يِّون وَماَا يُشعركُم أنه إذ جاءت لا يُؤّون وَالُقلَِّبُ أَفئِدَتَهُم وَأَبِصَارَهُم كَمَا لَ يُؤْمِنُ بهِهِأَولا مَغَْنتِ وَنَدَرُهم فيِي طُغْيانِ يعمَّون وَقلَلِّبُ ولو أنناَا نزلنا إلَيْهِمُمَل إكَ وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يُحِبُّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْمِ غُرُورًا يُحِبُّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْمِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ ما وَمَا يَفْتَرُونَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَمَا فَعَلُوهُ فَذَرُّهُمْ وَمَا يفترون. وَِلتَص الصَ إيْهِ أَفِْدًانتَُّينَ لا يُؤمنِونَ بالِالآخرَِةِ وََرضَووه وَلَقتَرِفُ مَاهُ مُقُتَرِفون وَتَص افَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمْ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا افَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وََّذينَ آتَيناهُكتابََعَونَ أنهُ مُنَزَّل مِوَبِّكَ من بالِالحََّّ وََّينَ آتَيناهُكتابَعََّونَ أَهُ مُنَزَّل النّوَبِّكَ من بِالحَّى فَلا تكونن مِنَ المُمتَرين, فلا تكونن من الممترين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 اين تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون الا الظن وانهم الا يخرصون يتبعون الا الظن إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين تكُلوا مِماذُكِ رَسممُ الله عليهلَهِ إكُتُم بآياته مُؤمننين تَكُلوا مِماادُكِ بآياته مُؤمنين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 اقف الصلل لكم حظنا عليكم الا نظرتم اليه وانك كثيرا ليضلون باهواهم بغير علم وانك كثيرا ليضلون باهواهم بغير علم إن ربك, إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الاثم وباطنه وذروا ظاهر الاثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثمَ سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق و ان الشياطين ليوحون الى اودياهم ليجادلوكم وَإِنَّ الشَّطينَ لاحونَ إىأَودِيَ إم لجَدِرُكمْ وَإِن أطَعتُمُوم إِكُم لَ أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعلنا فِي كُلِّقرَريَةٍ أَكابِرَ مُجرْمهَا لَمكُر فيِيهَا وَكَذَلكَ جَعلنا فِي كُلِّقرَريَةٍ أَكابِرَ مُجرْمهَا لَمكُروفِيهَا وَمَا يَمكُرونَ إِللاا بِأَمفُسِهِم وَمَا يشرون وَماَا يَمكُرونَ إِللاا بِأَنفُسِهِم وَلَا يَشُرون وَإِذاَا جَأتْهُمْ آيَةٌ قالَاالوا لَُّؤ مِنَ حََّ نُؤتَامِْ لَمَا أُوتِ يرسُنُ اللهَّ وَإِذاَا الله اعلم حيث يجعل رسالته الله اعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فصيب ال الذيينَ عجرنوا صَغار عدَ اللهَّهِ وَعَابُ شَدد بمَا كانَوا يَكُرون فمَ يودد اللَّهُ أي يهدِيَهُ يَشح صَدْرَهُ للِإسلام أأَ يددِ اللههُأَ يهدِيهُ يَشح صَدَْهُ للإسلام وَمي يريد أي يضِلهُ يَجعَ صَدرهُ ضَيقًا حرج كَ أن ماَا يَصَّعد في السم وَماي يُريداءي يضِلهُ يجعَ صَدهُ ضَيق حج كَأَ ماَا يَصَّعَ في السماء كَذَالِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ كَذَالِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَهَٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا وَهَٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فصلنا قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون وَيوْماَا يَحشرُهُمْ جيا معَشرَ الجِِّ قَِسْتَكتَْتُم مِن الإِاس فيوْنَا يَحشرُهُم مِنَ الإِاس وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجللت لنا وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض الذي اجللت لنا قَالَتِ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَتِ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عليم. وَنكَذَلٍكَنُ وَّ بَعضَ الظَّالِ مِينَ بَعضَ بِم كَوا يَكْسبون وَكَذَل كَُ وَّ بَضَ الظَّالِ مينَ دَعضًا بِمَا كَوا يَكسبون يا مَشَرَجِّ وَالعِسأَلَم يَأتِكُمْ رسُلُ مِكمْ يقُّونَ عَلَيكُم آياتي يَا نَاشِرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قالوا شهدنا على انفسنا قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين قَرَّتْ سُومُ حَيَاةِ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ذَلِكَ أَلَمْ يَكُنِ الرَّبُّ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ ذَلِكَ أَلَمْ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 م شَعكُم مذُردةِ قَو مِ خَين إِما تُعددُون لاتومَا تُ بِمعجزين لآت وَمَا تُ بمعجزين قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إهُ لا يُفْحذ الظادِمون إِهُ لا يُفِْحك بَادمونون وَجَعَ للِلههِ مَِّا ذَرَأ مِنَ الْحَرْثِ وَْأَنع مِنَ صِيباَا وَجَعَ لِلههِ مِنَّا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنعامَِ صبا فَقالوا هذا لِلهَّهِ بِزَعمهِم وَهذَا لِشُكَائِ فَقالوا هذا لِلهَّهِ بِزَعمِهِم وَهذَا لِشُرَكانائِن فَمَن كَ لِشرَكَائِهم فَلَا يَصلِلُ إلَى الله فَمَا كَ لِشُرَكَائِهِم فَلَا يَصلِلُ إى الله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 وكذلك زي ذلك كثير من المشركين قتل اولادهم شركاءهم قتل اولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم قتل اولادهم شركاءهم ولو شاء الله ما فعلوه فدرهم وما يفترون ولو شاء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 وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا عليه بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى وَإِيَّاكُمْ مَيْتَتَهُمْ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ وَإِيَّاكُمْ مَيْتَتَهُمْ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم فحََّم مَا رزَقَهُم اللهراأَى الله فحََّّ ماَا رَزَقَهُم الله مراأَ علىى الله قَد غَلّ وَم كانَوا متدين وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ وَنَّخلَ وَزَّر مُخَْلِفَ النُوكُلهُ وَزَّيتُونَ وَظّمَّ نَ متَشابِه وَغيرَ متتشابِ وَنَّخْلَ وَزَّرى مُخَْلفَ النُوكُلهُ وَزَّيتُونَ وَبُّمَّ لَ متَشابِه وَغَيْرَ متتشابِ كلُل م تَمَرِهِ إذَا أَثمَرَ وَآنتُ حَقَّّهُ يَومَ حصَادِه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 وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُم عَدُوٌّ مُبِينٌ إِنَّهُ لَكُم عَدُوٌّ مُبِينٌ ثمانية أزواج, ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنْ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ مِنْ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ قْ الأ الذكَ رَيْنِ حََّّ مَأَمِل الأُثين أَمَّ شْتَملت عَلَْهِ أَرحامُ الأثَين قُْآ الذكَوينِ حَظَّمَ أَمِلعثَين أَمَّ اجْملت عَلَْهِ أَرحامُعثَين نَبعُون بِعِلمِ إن كنت تُمْ صَادِقِينَ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ الذك رَْ حَرَّّ معملِ الأُتَْيل أمَّ تمَمَلت عَهِ الرحام الأُتَين قآ الذكَ رْ أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا أم كنتم شهداء إذ وصاكم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 قُ أأَجد فيِي مَا أحيَ إلَ محَّم طعمطقلُل أأَجد فيِي مَا أحيَ إلَ محَّم طعم طعم إِللااأَكونَ مَيتَةً أَدَمَ مسوحًا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 فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ لَذِيضٍ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 وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحومَهَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهَا رُعْنَا أو, أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعِظْمٍ أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا, أو الحوايا أو ما ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ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 سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا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 اِن تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَخْرَصُوْنَ اِن تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَخْرَصُوْنَ قُلْ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ قُلْ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ فَلَوْ شَاءَ أَلَهْدَاكُمْ أَجْمَعِينَ فَلَوْ شَاءَ أَلَهْدَاكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاؤُكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا قُلْ هَلُمَّ الله حذرنا هذا فان شهدوا فلا تشهد معهم فان شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخره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 ولا تقتلوا اولادكم من املاق ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم نحن نرزقكم واياهم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 ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي وَأَوْفُ الكَلَ وَمزانَ بِن قِطص وَأَفُ الكَلَ وَالمزانَ بِ قِصطة لا نُكَّف نَنفسْسًا إللا وصه لا نُكَِّفُ لَسًا إلا وصه وَإذا قُلتُم فَدِل وَلَكاندَا قُررب وَإذا قُلْلتُم كَادِد وَلَكاندَا قُب وَبِاحدِ الله أَوْفُ وَإِنَّ عَهْدَ اللَّهِ أَوْفُوا دَالكُمْ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ دَالكُمْ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ولا تتبعوا ذلكم ووصاكم به لعلكم تتقون ذلكم ووصاكم به لعلكم تتقون ثم اتينا موسى كتابة تماما على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مَنَّاً عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بلقاء رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا أن تقولوا إنما غضوا على طائفتين من قبرنا وان كننا عن دراستهم لغافلين او تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكننا اهدا منهم او تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكننا منهم فقد جاءكم دَيْنَتٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَقَدْ جَاءَكُم دَيْنَتٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَن ظَلَمَ مِّمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّ فَمَن ظَلَمَ مِّمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّ عَنْهَا سجز الذي يصدفون عن آياتنسول العذااب بما كان يصدفون سجز العذاب بما كان يصدفون هل ينظرون إلا أن تَأتهُ الملاائكَةُ أويتي ربكَ أو يأتَ بعد آيات رك أو يأتي رضكأَ آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربّك لا يَيمفَعنفسْسًا إمانهلَ تكن آمة من قبل يووم يأتي تكن آملت م قبل لم تكن آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قل أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ قل انتظروا ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله إن يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ لَنَجَازِى بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي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 قُل إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُل إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَأَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ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 ثَُّ إلَ رَبِّكُمرجعكُمْ فَيولِّعُكُمْ بِماَاكُ تُمْ فيِيه تَخْتَرِفُون وَهُوََّ جَعللَكُمْ خَلَائِفَ الأرض وَهُوََّ جَعللَكُم خَلَائِكَ الأرض, الأرض وَرَفَ بَعْضَكُمْ فَووقَ بَعْضٍ دَرجاتِ ال لِيَابُل وَكُم وَرفَ بَعضَكُمْ فَووقَدَعضٍ دَرجات لِيَدُ وَكُم في مَااتَكُمْ إِ رَبّكَ سرَرِي الْ النيقابِ وَإِنهُ لَ غَفُور الرحيم إِ رَبَّكَ سرَرِي لقابِ وَإِنهُ لَ غَفُور لكم هذه من موقع الطريق الى الله